ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساددين واعبد ربك حتى يأسيك اللقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه يكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عن